وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربوا إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام العليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم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 فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استقاعوا من قيام وما كانوا انتصرين وقوما نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وَإِنَّا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله لَكُم مِنْهُ نَذيرٌ مُبينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخَرَ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذيرٌ مُبينٌ كَذَلِكَ مَا أَتَلَذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن الرَّسُولِ إِلَّا إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاهون فتولى عنهم فما أنت بملوم فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرات فعل المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرساق ذو القوة